اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضي عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعالى لك الحمد على ما قطيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم طرس من خشيتك ما تحول بي بيننا وبين معرصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به ومن اليقين ما تنوّن به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله مما يسمانا وأبصارنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا يا رحمة الراحمين اللهم لا تدع لنا في مطامنا هذا ذنبا إلا ضرورة ولا مريضا إلا ولا مبتلنا الا من ولا دمنا الا مايت ولا همنا الا فرجته ولا اللهم من كان من إخواننا الحاضرين أو أخواتنا الحاضرات عقيما اللهم فاملأ قلوبهم إيمانا ويقيلا اللهم ZANG I'm Ik ben يا شبه ويا مجيب دعوة المظلوم ويا مجيب دعوة المظلوم اللهم نصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم نصر إخواننا في الشام اللهم أكلهم ناصع ومؤيد وظهيرا واكتب لهم بمدد من السماء اللهم مدهم بمدد من السماء برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا قوي يا عزيز يا متين يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء في ما عندك ونصرة لإخواننا المستضعفين وطمأن في طوالك ويتخذ منكم شهداء بَجَرُ الْأُمُورَ شَأْنًا بَيْنَهُمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنَّنَا اِسْتَوْدَعْنَاكَ دِينَهُمْ اللَّهُمَّ إِنَّنَا اِسْتَوْدَعْنَاكَ دِينَهُمْ فَاحْفَظْهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَمَنْ وَهَذَا الجهد عَلَيْكَ